وَذَن مِنّي إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا سبحانك إني كنت من الظالمين